أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فاهلكوا للطاغية وأما عاد فاهلكوا بريح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 ورسول ربهم فأخذهم فأخذهم أخذت لَمَّا عَطَا غَلَّ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ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 كافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيا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 فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل.